أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ب س م ا ل ل الرحمن ل ه ا ر ح ي م ا للعلوم ح م د ل الذي خلق السماوات والأرض ه و ج الظلمات ا ل ن و ر ث ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا بربهم ي ع د ل و هو ن ا ل ل ذ ي خ ق ك م ي ن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 ف أ ه ل ك ن ا ه م ب د ن و ب ه م و أ ن ش أ ن ا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه ب أ ي د ي ه م لقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا سحر مبين وقالوا لولا الأمر ثم لا ثم ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 الذين ي ن آ ت ه م الكتاب ي ع و ف و ع ه م ا ل ن ا ب ل س ه فهم م ل ا ي ؤ م ن و ن و م ن أظلم الاسلاميه ه ك ذ ب أو كذب ب ا ت إنه لا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 ومنهم من يستمع إ ل ي ك وجعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن يفقهوه وفي اذانهم وقرا و إ ن يروا كل آ ي ة لا يؤمنوا بها حتى إ ذ ا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إنها ويناون عنه وان يهلكون إ ل ا انفسهم وما يشعرون ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات آ ي ت ربنا ل ي ن ن ا ربنا د ولا ن ك ذ بآيات ب ر ونكون قالوا إ ن هي إ ل ا حياتنا الدنيا وما نحن ب ن ب ع و ث ي ن ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أ ل ي س هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون خسر الذين ذ ك موسوعه ا ل ن ا ب ل و ا يا ح س ر ت ن ا ع ل ى م ا ف ر ط ن ا فيها س ل ا ه م ي ه م أ ف ل انهم ت ق قد نعلم ن إ ليحزنك الذي يقولون ن ف إ ه لا يكذبونك ولكن الظالمين ب آ ي ا ت الله يجحدون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 أن ت ب ت غ ي ف ق ا في ا ل أ ر ض أ و س ل م ا ا في ل س م ا ء ف ت أ ت ي ه م ب ي ة و ل و شاء ع ل ف ض ي ن ز ا ل د ك ت و ل ك ن أ ك ث ر ه م ل ا يعلمون في الكتاب من شيء ثم إ ل ى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم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 ولقد ارسلنا الى م و س ت ق ل و ب ه م ا ل ن ا ب و س ي للعلوم م ا الاسلاميه ا ف ر ح بغتة فإذا ه موسوعه النابلسي ق و ن ظ للعلوم م و ا الاسلاميه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 قل أ ر أ ي ت ك م إ ن أ ت ا ك م عذاب الله ب غ ت ة أ و جهره هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين فمن آ م ن و أ ص ل ح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين ذ ك ب و ا بآياتنا ي م س ه م ا ل ع ذ ا ب بما ك ا ن و ا ي ف س ق و ن ق للعلوم ا أقول لكم ن خزائن د ي ا ل ه ل ل ا أ ع ا ل غ ي ب و ل ا أ ق و ل ل ك م إ ن ي ملك إلا إن أتبع إلا أفلا ف ت ت ك ر و ن و أ ن ذ ر ب ه النابلسي ذ ي ي خ ف و و ل ل ي س ل ه م من د و ن ه و ل ي و ل ا ش ف ي س ل ا م ي ت ق و ه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 قل إني شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ن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 ثم إ ل ي ه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون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 وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ا أ ل ا ل ذ ي ن أ ب س م ا ك س ب و ا ل ه م ش ر ا ب وعذاب من حميم أ ل ي م بما ك ا ن و يكفرون ا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 واذ قال ابراهيم لابيه ز ج ر اتتخذ اصناما آ ل ي ه اني اراك وقومك في ضلال مبين وكذلك ن ر ي إ ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ر أ ى كوكبا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 ولا أخاف موسوعه ا ت ش ا أ ن ي ش ا ء ر ب ي شيئا و س ع ر ب ي ك ل شيء ع ل م ا أ ف ل ا تتذكرون وكيف أخاف م ا أشركتم و ل ا ا ت خ ف و ن أنكم أشركتم ب ا ل ع ه النابلسي م ي ز ه ع ي ك م ل ط ا ا ن ف أ ا للعلوم ف ر ي ي ق أحق ن ب ا أ م كنتم ن إن ت م ن الذين آ ن و ا و ل م ي ل ب س و ا إ ي م ا ن ه م و ل ئ ك ل ه م ا ل أ م ن وهم مهتدون وتلك ت ن ح ج ا آتيناها إ ب ر ا ه ي م ع ل ى ق و م ه نرفع ر د ج ا ت من ن ش ا ء إن ربك س ل ي م ي ه ب ن ا له ويعقوب ن ا هدينا, ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود من ومن قبل و س ل ي م ا ن وأيوب ويوسف وموسى و ه ا ر و و ن ك ذ ل ك نجزي ا ل م ح س ن ي ن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 و ج ت ب ي ن ه م و ه د ي ن ا ه م إ ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م ذ ل ك هدى ا ل ل ه يهدي به من يشاء من من ع ب ا د ه و ل و أ ش ر و ا ل ح ب ط عنهم م ا كانوا ي ع م ل و أولئك ن ا ل ذ ي ن الحكم والنبوه فان يكفر بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أ و ل ئ ك الذين هدى الله فبهداه مقتد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 م و س ا نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستهدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آ ب ا ؤ ك م قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون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 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي إ ل ي ولم يوحى إ ل ي شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملا ش ر ج و أ ن ف س ك م ا ل ي و تجزون م عذاب ا ل ه د بما ك ن ت تقولون م ع ل ى ا ل ل ه غير ا ل ح ق و ك ن ت م عن آ ي ا ت ه ت س ت ك ب ر و ن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 م شركه ت ب ي ي و غ م ا ل ه ل ى م ر إذا ك ه د ر و ي ن ع ه إن ف ي ذلكم ل آ ي ا ت ل ق و م ي ؤ م ن و ن و ج ع ل و ا لله شركاء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 ذ ل ك م و ا و ل ه ل ا ل ن ا ب د و وهو ه ع ل ى كل ش ي ء و ك ي ل ل ا تدركه ا ل أ ب ص ا ر و ه و يدرك ا ل أ ب ص ا ر وهو ا ل ل ط ي ف ا ل خ ب ي ر قد جاء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 لا إله إلا ه و و و ع ر ض عن ا ل م ش ر ك ي ن ولو ش ا ء ا ل ل ه ما أ ش ر ك و ا و م ا ج ع ل ن ا ك ع ل ي ه م ح ف ي ظ ا و م ا أنت ع ل ي ي ه م ب و ك ل و ل ا تسبوا ل ذ ي ن يدعون ف ي س و ل ه ع ل ن ا ب غ ي ر ع ل م كذلك س ي ا ل ك ل أمة ع م ل ه م ثم إلى ربهم مرجعهم إلى فينبئهم ب ا كانوا ي ع م ل و و و ن أ ق س م ا ب ا ل ل ه جهد ا م ي ه و أ قل س م و ا ا ب ل ه جَهْدَ انما ه لَإِنْ ه م آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ ب الايات ق إ ن م ا ل آ عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ب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 وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إ ل ا أ ن يشاء الله ولكن أ ك ث ر ه م ي ج ع ل و ن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن, شياطين الإنس والجن م ل ى ب ع ض زخرف ا ل ق و و ل غ ر ر ا و ل و شاء ربك ما ف ع ل و ه ف ر م و م ا يفترون ل ت ص ا إ ل ي ه أفئدة ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن و ن ب الله آ خ ر ة و ي ر ض و و و ل ي ق ت ر ف ا ما هم م ق ت ر ف و ن أ ف غ ي ر الله ابتغي حكما وهو الذي انزل إ ل ي ك م الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين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 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إ ل ا ما اضطررتم إ ل ي ه وان كثيرا ليضلون باهواء بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون ا ل إ ث م سيجزون بما كانوا يقترفون إن الذين يكسبون الإثم ولا تأكنوا موسوعه م لم ا يذكر ا ل ن ا ي ب ل و إلى أ ل ي ا ئ ه م للعلوم ي ج ا و وإن ك م أ ط ت م م إنكم م ش ر ك ن أ و ن ك ا ن م ي ت ا فأحييناه و ج ع ل ن ا م ي ه في الناس ك موسوعه في النابلسي ظ ل ك للعلوم ا ل ا س ل ا ي م ي ن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 حيث يجعل سيصيب الذين ج رسالته ر أ م ومن ا صغار عند ا يرد و ن فمن ر الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام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 فصلنا الآيات ل ق و موسوعه ي ذ النابلسي س ل ا م ع د ه وهو م و للعلوم م ن و و ي يحشرهم ي م ج ع الاسلاميه يا معشر ج ن قد ت ت ك ر م من ا إ ن س و ق ل أ و ا ن موسوعه ا ل ن ا ا ل ذ ي أ ج للعلوم ن ا ا ك خ ا ل د ي ي ن ف ه ا إ ل ا م ا شاء الله إن ربك ك ح ي م عليم وكذا ا م و س و ع النابلسي إ م يأتكم ر ل منكم ق ص للعلوم ي آياتي ك م ي ن ن ذ ر و ك ن ق ا ء يومكم ه ل ا ق ا ل و ا م ي ه اسماء على أ ن ف ن ا و غ ر ت ه ل ح الله ة ا د ن ي ا و د و الحسنى أ اسماء ك الله أن ا ل وأهلها ح س ن ولكل م ش س ي ع ه ك م و ي س ت خ ل ف من ب ع د ك م م ا ي ش ا ء ك م ا أ أ ن ش ك م من ذ ر ي ة قوم آخرين ت ك و ن له ع ا ق ب ة الدار إ ن ه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما د ر ع من ا ل ح ر ف و ا ل أ ن ع ا م نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا, وهذا لشركاء شركاء فلا يصل إ ل ى الله وما كان لله فهو يصل إ ل ى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم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 ف شركه الهدى ي شركه دعويه ا ف غير ي ب ط ح ي ه ذ ه ا ل أ ع ا مضمون خالصة لذكورنا ح ر م على أ ز ا ج ا وإن يكن م ج ت ة ف ه م فيه ش ر ك ا ء ي س ي ج ز ي ه م وصفهم إ ن ه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أ و ل ا د ه م سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظ ل و ا وهو الذي أنشأ جنات أنشأ م ع ر و ش ا ت و غ ي ر م ع ر و ش ا ت و ا ل ن خ ل و ا ل ز ر ع م خ ت ل ف ا أ ك ل ه و ا ل ز ي ت و ن و ا ل ر م ا ن و ا ل ز ي ت و و ن ا ل ر م ا متشابها ن و غ ي ر م ت ش ا ب ه كنوا من ثمرين موسوعه ا حقه ا إ ن ه ل ا ي ح ب ا ل م س ر ف ي ن ومن ا للعلوم ا م م ح و ر ش كنوا م ا رزقكم ا ل ل ل ه و ا تتبعوا خطوات ا ل ش ي ط ا ن إنه ل ك م عدو ي ه ث م ا ن ي ة أ ز و ا ج من ا ل ض أ ن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين أم أم ان ذ ك ر ي ن حرم أ م ا ل أ ن س ي ي ن أ م ا اشتملت عليه أ ر ح ا م ا ل أ ن س ي ي ن ن ب ع و ن ي بعلم إ ن كنتم صادقين ومن شركه الهدى ب شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ش ه د م ل ل و ع ه ذ النابلسي فمن أ ظ م م م على الله ك ذ ا ي ض ل ل ا ا ن ب للعلوم ا ا يهدي ل ق الاسلاميه ظ ل م ي ن ل أجد ف ي ا أ و ح إلي محرما على طاعم يطعمه محرما طاعم ميتة إلا أن يكون م ي ت أ و دما م س و ع أو ل ح م خ ن ي ر ا ب ل س ي ر ا ل ل ه به ف م ن ا ض ط ر غير ب ا و ل ا عاد فإن ربك غفور ربك ر م ي م وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم, شحومهما حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا, أو الحوايا موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه ل ن أشركون ش أو ا موسوعه ا و ل ا ح ر م ن ا من شيء كذلك ك ذ ب ا ل ذ ي ن من ق ب ل ه م حتى ذ ا ق و ا ب أ س ن ا قل ه ل ن ا ك م من ع ل م فتخرجوه ل ن ا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 أ ل ك ن ا ل ن ا ل ان تكون افضل ن اجل ان تكون افضل ن اجل تكون ا ف ل من ا تكون ا ف ض م و ل ا ت ت ب ع أ ه و ا ء ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا و ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ من و ن ب ا ل آ خ ر ة و ه م ب ر ب ه من ا د ل و ن ق ل ت ك ا ل ل م ا حرم ربكم ع ل ي ك م أ ل ا ت ش ر ك و ا ب ه ش ي ئ ا ا و ب ل و ا ل د ي ن إ ح س ا ع ل و ل الاسلاميه ت ت ق و نحن ن ر ز ق ك م و إ ي ا ه م و ل ا تقربوا ا ل ف و ا ما ح ش م ظهر ن ه ا وما ب ط ن و ل ا ت ق ت ل و ا ل ن ف س ا ل ت ي ح ر م ا ل ل ل ه إ ا ب ا ل ح ق ذلكم و ص ا م ب ه ل ع ل ك م ت ع ق ل و و ن ل ا ت ق ر ب و الحسنى فاستغفروه ا ن و هو ا ل ك ي ف و ا ل م ي ز ا ن ب ا ل ق ص ة ل ا ن ك ل ف ن ف س ا إ ل ا و س ع هو ا إ ذ الرحيم ق الذي و هو الرحيم الذي هو الرحيم ا ل ذ ب ه ل ع ل ك ك م ت ذ ر و ن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 ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أ ح س ن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم, وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وها ا ه م ب ا ر ك ف الله ت ب الحسنى ع ل ك ت أن تقولوا إنما تقولوا الكتاب على أ و ت ق و ل و ا ل و أ ن ا ب ل ع ل ي ن ا ا ل ك ت الاسلاميه ب ك ن أهدى د ا س م ة فمن أظلم ممن كذب ب ي ا ت الله وصدف ع ن ه ا سنجزي الذين يصرفون عن آ ي ا ت ن ا سوء العذاب بما كانوا يصرفون هل ينظرون إ ل ا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي, ربك أو يأتي بعض آ ي ا ت ربك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 شركه ا شيعا ل س ت م ن ه م د ي شركه ي ء إنما م أ دعويه ث غير ربحيه ذات مضمون من ج ا ء بالحسنة فله ع ش ج ت م ث ا ل ه ا و ع ن لا يجزى إ ل انني مثلها وهم م لا ل و ي ظ قل إ ن هداني ربي إ ل ى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ونسكي و م ح ي ا و م ا ت س ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ل ا ش ر ي ك ل ه و ب ذ ل ك أمرت و أ ن الاسلاميه أ و ل م ا س م ي ء الله ا ل شيء ح س ن ولا, تكسب كل نفس إلا عليها ولا و ز وزر ر أخرى ثم إلى ربكم ة إلى ثم م ر ج ع ك م ف ي ن ب ئ ك م بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف ا ل أ ر ض ورفع بعضكم فوق بعض درجات